ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار نفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرضون يشهده المقربون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 وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَى ظَالِلٍ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَذْرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون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 هل كوب الكفار ما كانوا يفعلون